الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة, المادة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي ساعة الى 카페 الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أخرج الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه صحيح من رواية أبي غريبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وإذا دارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه انتهى الحديث وهذا حديث ياتي في باب الترغيب والبشاره والتي تمثل اصلا من اصول دعوه الانبياء رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وهذه من الحقوق ومن الاعمال الصالحه التي ينبغي على المؤمن ان يكون حريصا عليها لانا هذه الاعمال تترتب عليها لنا فوائد وفضائل في يوم القيامه وهي من حقوق المسلم تجاه اخيه المسلم نحن هنا نقف عندها بحول الله عز وجل بالتفصيل على ضوء كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد ان ثبت انها تمثل اعمالا صالحه وان الاعمال الصالحه لا تثبت الا بنص اي انسان يريد ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بعمل يرجو فيه تبابا عند الله عز وجل ويطمع في ان يفوز به في يوم القيامه لا بد ان يثبت العمل ابتداء من القران او من السنه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا فدم اعمال الصالحه يثبت العمل الصالح بالنص ليس بالراي او بالهوى واي عمل ليس عليه امر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل مردود على صاحبه وان زعم صاحبه انه يمثل حسنا لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل هذا في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم ولا بد ان تقدم هذه النصوص قبل التفصيل لا بد للدعاة والمصلحين اذا قدموا الدعوه يلا عز وجل ان يبينوا للناس حقيقه العمل الصالح وما تصح به الاعمال وما تفسد به الاعمال فاي عمل صالح لا بد ان يكون فيه ان يتحقق فيه شرطان الشرط الاول اللي هو يتعلق بالعامل ان يكون العامل مؤمنا ليس بمشرق لقوله تعالى لين اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وان يكون العمل هذا الشرط الثاني موافقا لسنه نبينا صلى الله عليه وسلم كيف تؤدي العمل ان يؤدي العمل على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشه من يعمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا ندخل ندخل في تفصيل آه هذه الاعمال الصالحه قوله صلى الله عليه وآله وسلم من نفذ عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربه من كرب يوم القيامه والجزاء من جنس العمل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى على حسب العمل وكما تدين تدان فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ربط بين هذا بين الكربه التي تعلق بامر الدنيا وبين الكربه المتعلق بامر القيامه وكروب الدنيا كثيرة جدا كرب الدنيا كثيرة جدا التي يبتلى بها الشخص الانسان قد يبتلى بالفقر وقد يبتلى وهذه كربة وقد يبتلى بالمرض وهذه كربة من كرب الدنيا وقد وقل ما تبقى الكرب كثير جدا كرب الدنيا كثير جدا والحديث فيها لا يتسع عبر هذا المنبر لكن هنا نحن نشير اشارات ان الانسان اذا فرج عن مسلم عن مؤمن كربا فرج الله عنه كربا في يوم القيامه كلام القيامه كرب القيامه يعني هذه التي ينبغي ان نغيب عندها والقيامه فيها كرب كثيره جدا بدن بمساله الحشر ودي قربه كبيره جدا وسبق ان تكلمنا نحن في القبه التي مرض ان ابن ابي سلم قال سمع يذلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ودي من اكبر الكرب انه ناس يقومون حفاة urad في يوم القيامه وتدنى الشمس على روسهم والناس يتصببون في عرقهم وهولاي الناس السبعه هاي هذه الاعمال السبعه فيها رجل تصدق بصدقه ما هي قربه يعني كانت قد وقع فيها هذا الانسان في الدنيا ف فرج الله عنه كربا من كرب يوم القيامه اللي هو رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم يعني يمين شماله ما تنفق يمين فكانت هنالك او في قول تعالى فلق تحم العقبه وارطال صوره البرج فلختحم العقبه والعقبه كما جاء في تفسيره هي جبل من نار ودي كره بلسع عشان يخش الجنه في المساله بتاعه الحشر ومساله الصراط الصراط وتطاير الصحف وهي كره كثيره جدا الميم برو لا يتزعي. لكن من ضمن ما ياتي في القران في سوره البلد في سوره البلد فلختحم العقبه يعني الانسان كان يتجاوز هذه الكربه ولا بد للانسان ان ان ان ان ان يمر بهذه الكروبات التي تكلمت عنها فلختحم العقبه وما ادراك ما العقبه اللي هي العقبه جبل من نار النبي اسلام قال يمكن ان يتجاوزه الانسان فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسقه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا وعملوا الصالحات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ العقبه دي اللي هي جبل من نار وهي من قرب يوم القيامه فلغتحب العقبه وما ادراك ما العقبه هذه القربه تفرج بقوله تعالى فك رقبه يعني عتق الرقاب وما ترتب على ذلك من احكام والان يمكن هذه العباده يعني قد لا تتوفر للانسان ان يعتق الانسان رقبه مؤمنا في سبيل الله هذا يمكن لا يوجد الان يعني مساله العباده والخدم والمال هذه لا اللي توفر لكن بتبقى الاعمال الصالحه او اضعام في يوم ذي مسغبه ودي كربه برضه من الكرب اضعام في يوم ذي مسغبه يعني مجاعه شديده وبيبتلى الانسان احيانا على او تش التحديد او تبتلى الامه احيانا بيكون في بلوه كبيره اللي هو يعني فيضانات سيول الى اخر بيت بتفقد النعم البيوت بتتهدم وبيبقى الجوع في هذا المقام يمكن للانسان ان ان يعمل بموجب ما نفسع عموم قربى من كرب الدنيا وهي القربه موجوده واضحه واضحه على على مرء الجميع او على مستوى الشخص بعينه يكون انسان هو انت تعرفه وقع في كربه شديده يعني مسكين يتيم اسير الى اخر والامر هنا ما بيحتاج الى كثير تفصيل لكن بيبقى انا بعسلم قال من نفس عموما من كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه وبمساله اخرى واحنا نوصل شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وعلى وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ودي عباده يعني من افضل العبادات انه مساله يعني الستر دي من افضل العبادات التي يتقروا بها لكن بتبقى صعبه مع ناس الشمارات والشغلان والجرايد والواو بقت هي نوع من انواع الفكه يضعف جدا ان يتعذب انسان الا من كان على درجه من الورع والفقه في هذه المساله بالذات يعني مثالة الستر دي يعني صارت من أضعب العبادات التي يتعبد بها المسلم لله سبحانه وتعالى لقلة الوراء في أمة الإسلام الله من رحمه الله عز وجل ونبع السلام يقول الإسلام بيده عن الستر بس لما تأخذ حديث عبادة بن الصانب عذاب البخاري ومسلم قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البيعة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا نشرك بالله ولا نقتل ولا نسرق ولا نزني هذا كلام انا بعث لكم ولكنه قال فمن اصاب شيئا من هذه القادرات فليستتر بستر الله فمن اقيم عليه الحد فهو كفاره له ومن لم يقام عليه الحد فامره يوم القيامه إله الله ان شاء عذب وان شاء غفر له نحن نود ان نقف مع هذا ان الاسلام اصلا دين يدعو الى الستر خلاف لما يعتقده العلمانيون من اهل الزيق والضلال الذين يعتقدون ان الشريعه جاءت ليعني لي فقط الناس عن طريق اقامه الحدود الى اخره الشريعه في اصولها تدعو الى الستر يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهذه دعوه للعصا ده كلام بوجه سلم للعفا قبل الذين يعني يرونهم وهم ينتيكون تلك الحروبات النبي اسلام قال بعدم بيعهم على, على عدم الشرك وعدم القتل والسرقه والزنا دي كلها النبي اسلام قال حرام ما يبيعوا منه ما يقع فيها لا يشركوا بالله ولا يقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يسرق ولا يذل فبن عبد السلام قال فمن اصاب شيئا من هذه القذرات الذي يبتلى خد بالك الذي يبتلى يعني واحده من هذه المحرمات التي بايعك انا مع سلم الله الاوائل وهي بيعه ملزمه لكل مسلم على ان يستتر بستر الله مشرك عايز تستتر بستر الله بتاكل تقدر ممكن تستتر بستر الله عز وجل بتاكل ايوه تقول بذلك بل يستر بستر الله نشال ايوه حرامي قال طمن اصاب شيئا من هذه القاذورات بل يستر بستر الله خلاص يعني ممكن تعمل هذه الجرايم ولا تضضح نفسك ما دام ما في حكومه سالتك انت فاهم وما في ذول شافك يعني بتزني وماو قبض عليك متلبس بالجريمه ممكن ما تمشي تفضح نفسك ويقام عليك الحد ممكن ممكن وطبعا اذا مشيت وقيم عليك الحد في ظل دوله اسلاميه فدا خلاص بيعفيك من العقوبه في يوم القيامه لكن اذا قام ما يقيم عليك احد قال وست انسان على نفسه يعني لم يظح نفسه فعبره الى الله ان شاء عز وجل وان شاء غفر له ده المنهج ادعوا النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك جاء في حديث عمران بن الحصين هذا في صحيح مسلم وفي سن ابي داود ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني عليت امرأة في أقصى المدينة لم أدع شيئا يفعله الرجل مع المرأة إلا فعلته فهانذا أقم علي مع شيء فقال عمر وهو راو الحديث كان جالسا في بعض الرعاية فقال يا هذا لقد سترك الله له سترت على نفسه لكن جاء كافي في حاله وأنا عملت وما خليت وما فعلت معه وما قال الله سترك هل لما كانت تستر على نفسك لقد سترك الله لو سترت على نفسك إلى أن ستت النبع سلم وبعد أن صلى دعا الرجل وتلع عليه قوله تعالى إن الحسنات يذهبنا السياد بعد أن قال صليت معنا فإن الله عز وجل قد أنزل عليه هذه الآية قال عمر أله خافة امل الناس كافه قلب للناس كافه فالشاهد الاسلام يدعو انه الانسان المجرم يستر على نفسه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا رايته انت برضه على الخطا النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره لكن بتبقى مسائل طبعا المسائل يمكن لما لا تفصل بعض في الالتباس في ناس بيختلفوا مع, مع مع مع مع قولي صلى الله عليه وسلم فمن اصاب شيئا من هذه القذرات من يستثر بستر الله ما يستتر بستر لا ما بيلتزم بالنص بيقوم يكشف عن حاله زي ما جاء في حديث ابي هريره في صحيح مسلم انا بعث سلم قال كل امتي معافى يوم القيامه الا المجاهرون وان من المجاره ان يعمل الرجل العمل السوء ثم يستره الله فيصبح ويكشف ستر الله عليه ويقول يا قلان لقد فعلت البارحة كذا وكذا وكذا انت فاهم يعني الدول الذي كشف عن حاله ده تاني انت تستر له شنو وده مرأه خطأ وكشف ستر الله عز وجل عليه انت فاهم كلامي كشف ستر الله عليه الدول الذي الانسان الذي يكشف ستر الله عليه بعد ان ستره الله يكشف عن ستر الله عليه ابقى ده ثاني انت بتستر له شنو اوعد تقول له يا اخي استر واستر لا تستر له شنو ما ستر نفسك وهذا يقودنا لتقرير حقائق نحن نناقشها مع من باب الشيء للشيء ليس في باب الاحكام ان من لم يستر على نفسه لا استوى في في فقه المساله ومن سكر مسلم في الدنيا ستر الله فيها ومن ستره, ستره الله في الدنيا والاخره دليل الانسان الذي ستر على نفسه يعني زول بمارس محرمات وسترها اما الذي يكيب ستر الله ده ابن الخيوانزي في المنبر بقى طبعا واحد غدي يفهم من هذا الحديث وانا ادي ابتداعه بيقول لك هذا بيختلف قوله مع مع عمله بيقول لك ده بيتكلم لينا في الشيخ اب تلتله وانا جاي لك اليوم انت غني مره بيتبعين بيقول كلام انه شيخ فلان سوى والشيخ فلان عمل مش قاعد اقول الكلام ده ده ما بيختلف مع الحديث ده بس انت ما فاهم الحاصل الكلام اللي بقوله ده ده ما بيختلف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلمن ستره الله في الدنيا وال اخرة فالذي لا ستر على نفسه ده هو اللي ما ستر على نفسه كشف عن حاله دائم قاعد تستنوجني فاهم نتكلم الان لما اتكلم عن عن التصوف مثلا التصوف ده اي زور صوفي انت فاهم واي زور صاحب بدعه اخ مسلم تحرير عن فرقه دي شيعي المهم دول بتاع بدعه من البدع ده مفروض يتجبر الدب ما يوري نفسه انه صوف جاج يعني يتلبد بالليل مش داري لوج النوبه يخلي بعض الناس تنوم انت فاهم كلامي بعض الناس تنوم وتغرب ولا يمشي الخلق هناك عنده هوا بتاع النوبه كتلوكه جلوكه جلو كده وبدا دايس در على الناس تمشي بالليل هناك في خت البلد دي يشوف له وخلا يرقص ينطط للنوم ابويا يا ليلى لغايه ما يقضي زمنه وبعدين ستر ناخذ احنا يعني ونجي خبر حظن انك بارينات لغايه انت مشيت الخله انا باريتك قلت لك مات وين حصلت لك لوبه خدتها في شوال ومرقتك كده انا باريتك قلت لك تعال يا اخي انت ما... لا اخي انت بتوكلوا بقى بتعمل بدع وطلالات بتو... انت لا تسرع على ذكرب انشوره الشرك كل هذا الحديث بتاع عباده بن الصامت فمن اصاب شيء من هذه القادرات فلا يستدب ستر الله الجماعه قال شركي بيقول عادل ما ما ده سمعان فلذلك ده ما بنستره الحديث قال يسروا دعوا لينشر لا ينشر الشرك في الان المعاصي للاسف الشديد بيجاهر بها زي ما انا عم بتكلم اما اولى قنوات للاسف الشديد قنوات قنوات ومؤلفات اصحاب المعاصي لم يسروا على انفسه فلا يجبو على المسلم ان يسترهم شرك بالليل وبالنهار قصائد البرع والله صعب بناديهم بناديهم في كل قضيه بناديهم عاملين ازعاج للراي العام بشكل على مستوى عالي وبعدين يكذبوا على الراي العام ما اذا اتفهم ما عارف كم من اجل تعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيختلف مع المصطفى صلى الله عليه وسلم لانه بيغنيها سوا قال لك واذا سالت فسال الله انت فاهم حديث ابن عباس اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله ده يجي يقول لك نادي القوم النابخدهم في البلاد نزيل قل يا ولي الله اسماعيل يرقصوا فيها الناس والمشكله لما نتكلم عن الشرك ده اه نقط ليك واحد قاعد يديني يقول لي بعدين وطالب مبلغ يقول لك يا خدم المفروض يخلي الخلق بقول له لا يا اخ ما المفروض يتكلم عن الزول ده بالطريقه دي يخلي الخلق للخالق ومن ستر مذنب ستره الله اه الكلام بتاعك انت دول بريء ثاني ثالثا مطلبا لما السرعه لكن ده عامل له قوانان في الت... في الكاف في لا في ال المع المقها وشغلت اشرايط بتاعته موجوده فهمت في المطاعم اشرايط موجوده تدعو الى الشرب على الذوق في ذات الكوثر تدعو الى الشرب العلمي في قناه سحور تدعو للشرب كل انواع انتهينا من الشرب قال هو ماركه فصل فوقين وكذا قال و... ولا نقتل ولا نذني قال ولا نقتل ولا نذني في الجماعه تعرف يستحلوا القتل القتل مو جريمه اي مش الرسول قال فمن اصاب شي من هذه القاذورات فليستتر بسر الله الجماعه الصوفيه يعني جعلوا القتل كرامه من الكرامات والله صح الصوفيه عندهم الملكه كرامي الكرامات كلامنا بكتب عليك الكتاب قاعد انا عندي الكتاب قاعد والمكتبه بتاعتي قريبه بيتكلم عبد المحمود نور الدين السماني في كتابه النصر العلميه لاصحاب التروسوفيه بيقول والقتل عند الاولياء وارد يا زهر القتل عند الاولياء وارد ده الاولياء ولا رباطه الكتاب قاعد عنديني قال وقد يجتمع الاقطاب في الديوان ديوان وين انا ما بعرف والديوان ده الديوان مو عشانا جبله مش قرصه ما عارف محله فين قد يجتمع الاولياء والاقطاب في الديوان فيحدث بينهم النقاش والاختلاف حتى يقتل بعضهم بعضا دول بيكتل دولي من الله خلقه الكلام ده بتاعه بتاع عبد هم الدائم في كتاب اسمه النصفه العلميه لاصحاب الطروسه السوفيت وده معنى دول بيكون جماعه انا دول دول شيء دولي لابليس ما ده بيقتل وعندهم عاديه وكلام فارغ ساكت نقول لكن نحن نحارب كمكر لما يقول لك في حديث مبلغميه الكذب بتاعكم ولي بلعميه في ولي يبلعك عادي يعني انت تصوفي وده ببلع ناس مع بعض مع بعض بعض التصوف عباره عن غابه ياكل الضعيف فيها القوي يعني ولي صغير يلم في ولي كبير يبلعه فوال والله زي قال لك واحد بلع بلع 92 ولي كبير طلع وشارف نفسه أولاده ولي أكبر منه ما فيه بلع كزع والتزعين ولي الصغار هما بلع له ذول شماشي ولا بلع بلع له ذول حرامي ولا بلع له ذول مجرم لكنه بلع أولياء أولياء أولياء لكن أصغر منه لما فيهم حقربهم بلعهم تشد لما فيه ولي كبير ده كمان أكبر منه لما فيه بلعه هو جمع وسموه بلع مية هل يسول فيه بلعه؟ معقول فيه ولاية من الطريقة دين ده لما يتكلم عنه دواجب ما ما يتكلم في الست الروح يتكلم عن, عن مسألة استحلالهم لشرب الخمر فرق بالخمر ليس جريمة أتى الزوال بيشرب بالخمر والحق يستر على نفسي أنا لو لقيت لي الزوال بيشرب في خمره وتلبط بالسر الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره لكن لما ياتي واحد اخر باسم الولايه والصلاح يكشف عن عن جريمته وليس الامر كذلك ليت الامر وقف عند انه شرب الخمر ولم يستر على نفسه بداري دا قرر انه شرب الخمر ذاته كرامه وكتبه الضيف الله لا في كاف السوق والضيف الله ده عامل له شارع الان شارع اسمه شارع والضيف الله وانا لا في حكم ديوت شارع الضيف الله ودالف افسد كتاب في البلدي والله ساعه ومع انه ما اللي غيروا لكن على حسب الكتاب هواس الامه هواس الصوفيه بالنسبه لجماعه الاخوان المسلمين لان شبكه واحده رفعوا من شان الري حتى جعلوه يعني يمثل رمزا من رموز السودان ومن الرموز الدينيه فيقول اي يقول هذا في ترجمه خليل الرومي ده كتاب بكروف السوق ترجى ما يتقال خليل الرومي ده قال الولي في, و... في ولي اسمه خليل ده ذات بخائمة الصعابة ده عند الصوفية فيه قال خليل الرومي بعدين قال أصله دونغولاوي وكانت له كرامات دي كرامته ودهل بيخليها نكشف عنديكم وأي عاطل بعمل إن نجنج بيمشي طوالي تنجنج وتمشي لكن ما عندك معنى كلام انت تقدر تقول مش بس لكن نجي دخلنا جوا هنا انت ما بتقدر تتابع هالكلام ده فقال ومن كراماتي ان رجلا اتاه وقال يا شيخ خليل ان خادمي بقيته كشرد فدعوا الله ليردها لي هذا كان يوضيب الله الكتاب قاعد خاذني بقيت شرعا الدين فاتحة لأنه ليه فاتحة لأن المرة تأتي هذا المرة يتغسر العدة ويتضع عن الطحين الخ... الخ... الخادم يتعدين الدين فاتحة تأتي رأيها فقال له فأجيب برمة مريسة وديكا خصيا وبسلطين هل سمع قول هذا ولي؟ يصيب الما ولي أمال جنوب؟ لا انا انا داير واحد يجاوبني على السؤال ده صوفي ولا عاقل من الاخوه المثبتين اللي قال بعين الجماعه دهك بقى ترد على السؤال ده في ولي بيشرب له خمره ولي من اولياء الا اذا كان الولي بيشرب خمره وما لا ما ولي ابر شنو يعني يعمل شغله ما في سؤال مكروه جاوب عجب قال فجلب له ديكا خصيا وبصلتين وبرومتين مريسه بدا له برمه ولا دير قزازه ولا دير لبار ولا كده ده له برمه مريسه وده كمان ما هدلك عليه انه المريسه كانت راكده في البلد دي قبل رجوع انصار السنه والله صحيح معناه زي قال شغال ساكت فاتى اليه برمتين فشرب المريسه قال ففطل المريسه اظن دائره خفيه فكمان هو وضناقلته فشرب المريث وقال سبا والى الى يعني الشدر وكل يا بقيده وجاته بقيده هوس على كل حال من سطر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ناتي لمواصف الحديث اقول قولي هذا واستغفر الله واستغفروا من كل ذنب انه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته لا يضل وبعد بعد توافق الحديث حديث ابي هريره في مسلم قوله وما يسر على مصر يسر الله عليه في الدنيا والاخره وهذا الحديث وهذه العباره وقف عندها العلماء كشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وقفه جميله فقال ويدخل في ذلك أي في بابة ليس التيسير هو يمثل في مقام حطام دنيا اللي هو مثل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه السلام في مستده أحمد النبي صلى الله عليه السلام قال كان رجل يدين الناس ومن يسر على مؤسرين يسر الله عليه في الدنيا والآخر كان رجل يدين الناس ويقول لعماله آآ المعسرين لعل الله يتجاوز عنا قال فلقي الله فتجاوز عنه والكلام ده بالنسبه لايه اصحاب الديون اللي هو السجون بتاع اندرمان وسجون مليان بتاع انشكات معلش في بعضها الحراميه انا خاديبه قديمه دعوه للناس اللي عندهم اموال وبتعاملوا مع بعض خلق الله وفي ناس يعني الان في داخل السجون بي بمناسبه شيك يعني في دول بيحتال فعلا يحتالك وانت تعرف عنه الاحتيال وخدعك واكل مالك وانت قبضت هذا والقيت في السجن هو بعد في النهايه بده يكون محتال لكن في بعض من الناس بيكونوا يعني ضاقت بهم الحياه وقدر لهم ان لا يسددوا الديون وانت تتعامل مع الاشخاص يعني فبدل تصيب لجوه آه، بدل تصيب لجوه أصلا هو في النهاية غروشك ما فيه ممكن يموت في داخل السجن يعني وفي النهاية انت ما عندك حاليا لا لم يت في الأجر ولا لم يت في القروش بتاعتك بعض الول في النهاية مطبول جوه تمشي اتجي الزول دقائد قائد طاب لنه فإذا كان الامر خفيف خاصه وديون قليله والحساب قليل, قليل تجاوز عنه كما قال ما سلم ما ذول مؤثر في النهايه وميسر على مصر يسر الله عليه في الدنيا والاخره شوف الله عنده وقلب ييسر لك امورك ده بالنسبه للناس يبقى بالتعاون في دوالنا هذا بالذات يعني يسر الله عليه في الدنيا ولا يعوضك في الدنيا ممكن يمرك ويشتغل ويشدد لك الدين ممكن أو أن يخلف الله عليه كما زكر نبع سلم يسأل الله عليه في الدنيا والآخرى أو أن تجد الجذاب يوم القيامة كما بين نبع سلم ونذلك نرجع لقوة ابن سيمية قال ويطل في هذا مسائل الفتوى الفتوى قال يعني من يسر على معسر ليس القضيه هي قاصره على مساله الـ مساله الـ الاموال والمعاملات قال ده يدخل فيه مقام الفتوى بالنسبه للعلماء الناس اللي بفتوا ودل بيؤجر اجرا عظيما قال لك يؤجر اجرا عظيما في يعني التيسير على الناس باب الفتاوى لانه الفتاوى بتاعت العلماء وخاصه قال في في انقاذ الناس من خلال ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من نعم وكثيرون يضلون من باب اتخاذ البدعه التي يرى انها تمثل دينا مثال لذلك من يسر على معصر الناس اللي بيفتوا ويفتوا الناس واحد يكون معصر المعصر زين انت قالوا لك كون طقيل شك معصر ده مرات يكون تعرف مخشوش اخذ الطريقه التجاريه مثلا او اخذ الطريقه القادريه ودي كلها فيها تحسين للناس مش الطرق دي او يكون انصاري مادي عنده راتب راتب قدور ده. ده لو ما جريته معايا انت ما انصاري مادي ولا ايه بقول لك ايه اخر واد ايه جريت الراتب لا ما تجري راتب تعال جرى معانا بعد الصبح يعني بعد الصبح انت يكون عندك وعندك شغل لكن اجي انت تكون انصاري مادي صح لازم تجري معانا الراتب مين بعد الصبح أوه أوه أوه. كلام لا تقول ما هذه اختار له بعض الصور والآيات تحدي قريب ساعة عشان تكمل الرسم فهمتها عشان تكون صور ما هذه صوفي تكون ما قد طريقة سمانية مثلا عندك ورد فيه سبعة ألف ها سبعة ألف تقعد تهلل تهلل وعشان تكون أنت سماني لازم تلتزم لأنه لو ما لتزمت أنت ما, ما سماني تأييد عندنا نوبة بن دقا بعد المغرب لغاية العشق ما هذه الطريقة بتاعتك بالنهاية ومدينك كوراة ده تأثير في الدين ده مش ده مش اظهر وانا بعت سلم نقول ان ديننا هذا يسر ولا يشادد دين احد الا غلب فالعلماء الذين يرتقون المنابر اهم ما يهمهم ان ييسروا على هؤلاء الناس والله صحيح وانا ذات يوم من ايام التقت في حفله ركبت حافله عام السواق قال لي وده ما تاخد منه للخمساره والله صاحي وقو فقتي كلام شيخ الاسلام في تلك اللحظه والله صاحي الكمساري ما قلسوا قال ما اخذوا منك بعد ما وصلنا قال تعال ما اقول لك انا شايفك لكن والله انت فكيتني من ورطه كبيره خلاص انا قلت يا ده أنا مالا حسعدت لي زول فيه دين ولا حصل لبع تليق وي يا دول الورطة شلول لأنا فكيتك من لأنا قبل كده ما أشوفتها هاي قال لي انت ابتعني لكي لم يجي الحلقة بتاعة البصة والله كنت ما أخد لي طريقة أندي وريد قال لي سبعة الاف ها بالليل ها ولازم يهدوك عشان. الشيخ قال لي لأنت أدي الأورادي ولا وقال إلى دين قال لي فكيتني منها كتن خيرت قلت لا أفد جدا جزاتوا بالكتاب والسنه هو الشاهد ففكك بعضك كيف ودائم كل عالم يفكر من الشيخ ده يساعد شخص على طريقه تجيك كورنك ورنكك في النومه ما انتوا في التلفزيون واحد يسويهم كده اهو ده بتاع طنط ريه 70 يرقصهم كده زي العصايه يقوموا جايلهم وقاعدهم كانوا بيخورس بتاع موسيقى يرقصك وقاعدك وده دين لو ما عملت القضيه دي تقول لك انت خليت الطريقه ولا جنو هذا الطريقه بتاع جو انا ما له الطريقه دي دي دي حيبقى الطريقه دي حيبقى عشان تبكي على صير كل عين الشيخ اسدام وش التعسير انت دول الله خلقك حر وانت وانت مسلم شنوك انت تقعد تقعد على القران الشيخ وتيهبب للشيخ ده مش وتخلي ولادتك وشو واذا مو تربيه سيئه قدويه تخلي ولادتك وتقعد تعيد عند الشيخ اول يوم ولادك يبكو اقوله بقولك لا يا شيخ اللهم اهو ما تيو تعيد دعاء له انت ما تي جاي دعاء له والله لا عيد عليك انت ما بتعيد مالك ده كله شبهك وتاثيرك نعم الذكر نقول كلامي جاء دخل الطريق الطريق ده ابن انت وسابل حتى الطريق يقولوا انه ابو الذكر اه ماشي ذكر ذكر من بعد المغرب لغايه العشاء ينط ويناهي ما قلت البرعله من جوه التلفزيون يقول يا ابو رعي ماشي كده دمه بشغاله وعجاج طاير يعني قول مدير انت وسابل عجاج طاير ونفضوا ويناهي ومجمع واحد من المسؤولين سيبك من المسؤول ده انا في مايل برعيده انت فاهم فاهم انا مجمعو 3 كيلو كده 3 كيلو رايح خلفه ورا ونفضوا ويناهي ماذا معلك بها البلاو دي يا أخي؟ في ذكر أعجاج قرابطة؟ هل على مسؤولينا؟ نحن ابنين نقول لك كلمتين دار تذكر الله كلمتين كلين لا دارة لها نوبة لا قشكوش لا نفسك إناهد ولا كده؟ وما تمشي لشيخ الجيد بالشيخ أدي بسطولة دارة الشرزي مبتعد عطالة بطول يديه من أمه انت فاين؟ فلما تلاقي حديث البخاري قال الكلمتان قال يقول له اثنين شنو عامل لك نوب وعامل لك كشاكيشو وعامل لك لبس لبس سام تاع يا ما ماما قوموا يتياهدوا ناس خضر هناك بامبو هناك البرتغال كل هذه الكلمتان كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان بالميزان كلهن اثنين سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده انت عارف لو ورت لك الكلمتين دول كل يوم بس مره واحده هتلقى بعدين مدارك ثقيل بس لو رتبت بس الكلمتين دول ما زلت لو زلتن كررتها قضيه بقت حزن لكن لو كل يوم طبيعتها وقلتها سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده وصلت الميدان حاجه كبيره وتقربت الى الرحمن يعني قرب يعني عظيمه لكن انت انت بتقعد تضيع لي زمانك في الهبر وملو حفروا البير جابوا له دلو بير يغتك انت والشيخ ذات بير بتاعك باين ولا تبغى تضيع نفسك وبدعوك باربعه او تسعه في اربعه تحشرنا مع اربعه ذرنا من اربعه يربع عليك القيد يا اخي انت والالف الشعلان اربعه بعدين يقول كلمتين كل لي عند نصها 10 في 24 في 4 كلمتان خطبتان لسان ثقيلتان في الميزان والله صحصح لك ديال المضمونات البخار ما تندغض غير لهذا مع سار الليل للجرد غرش لعلوب برش وتضيع دنياك واخرتك عطلت شغلك واولادك وتحتاج ليك وبعدين ما عندك اجر وماشي جهنم انت فاهم ولا تبقى غوثل برض يلزبك بقراة المكتب لا في مسيرة يمرق بكرة مسيحة ما دائرة جي دائرة نومنا لا لا لا هذا بقي المكتب قال هذا المكتب عليك شيء هذا المكتب يتحكيرك مكتب أنت مع المكتب أنت مخلف تأخذ دين من مكتب؟ ولا من زعيم أنت طريقة، ولا دكتور، ولا مروفوسير أنت مخلف تأخذ دينك من أبع سلم فاسألوا على الذكر إن كنتم بقى الدينك تأخذه بأدلة من العلماء ما في أخو مسلم، ما في أنصار بعدي ما في صوفية، ما في حزب تحرير في كتاب صنة على فقه السلم الصالح أنت طايم؟ فلذلك العلماء يحتاجوا، ولا يشدوا على الناس من يسر على معسر اي سلام اهلا مولانا بيتكلموا الليله عن الصلاه دي انا ليا يعني قريب 60 سنه ما بصلي وبعدين الصلوات بقى ها عملت يوم ازمع مع كل وقت وقت بس ده مشدد عليه و بقال واخد واحد غلبوا معقول اصلي لك وقتين وده لو 60 سنه واخد واحد غلب داير تضيعوا الامه انت فاهم كلامي وشددوا عليها شددوا على امه التيم اقول لك نبعث له مسحه مسحه في حديث عمار بن ياسر مسحه ضرب كفيه بالارض ومسح وجهه ده التيم خلاص ده التيم ما هو اروطه ووجهه انتهى قالك الجامع الكبير بتاعهم في رمان وامكلك مع شيخ كمان ضيع يومك تحت قبره التيم يقول لك ثلاث ضربات الضربه الاولى الضربه الثانيه كده. اعمل لك اعمل لك اعمل لك اعماله والضربه الثانيه دول تتضضض بالامتين كل ضربه واحده وانت شغال انا وده يقول لك لا المذهب كده ما لك مع المذهب انت عندك حديث انا بعلم تجديد على امه الاسلام او انت تكلم في ادب صور الكلام لكن انت شوف وابن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا ولاخر واجب العلماء يكون على بصيره والسنه سهله اما قضايا بتاعت التبعيه والمذهابيه في في والطرقيه والحزبيه فارتي اي دول فارغ فريق انا بعسلم معنا لا رد علي لانه اصلا بنهاب جت ملزم بما انك بتاع شيخ وده قطعوا من راسه والدين دين بتاع يسري ما فيه ما جاء عليكم في دين من حر انت فاهم والكلام فعلي طول ولذلك قال انا بعسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ودي دعوه واضحه في ان تدعوا اخيك بقدر ما تستطيع بدايه قول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم وهو تعاونكم اخيك يعينك الله والجزاء من جنس العمل يعني انت دعاون مع واحد في مساله بتاعه مال حلت له مشكله اعض الله بعينك انت ذاته ما هو المشكله انت المستفيد يعني والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه في اي مساله من المسائل انت اذا انت اخذت الله عز وجل يعينه وانت المستفيد وكان قوله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بها طريقا الى الجنه والمقصود هنا علم الحلال والحرام انك تسلك العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما لكن الناس يلتمسون الطرق لتحصيل العلم لكن بتبقى المقاصد مختلفه وهنالك علم الدنيا وهذا يفسر به حسب ما اراد مقام بتاع دنيا سلكت طريق الهندسه اهي حتبقى مهندس الماء سلكت الطريق بتاع الهندسه ما بيصلي بيبقى مهندس زين سلكت طريق الطب العلمي بتاع الطب هي حتصير طبيب والذي لم يسلك الطريق طريق علم الطب ما بيبقى طبيب وعلى هذا والمقصود هنا من سلك طريقا اي يلتمس في علم طريقه علم الكتاب والسنه وده برضه يعني علم الدين من باب التعميم وعلم الدين من باب التعميم كتاب وسنه الا امام السلف الصالح وايلى بينه اولاد يسلكون طريقا للعلم لا يمثل طريقا كما هو معلوم لا يقودك الى الجنه يبعدك عن الجنه ان تاخذ العلم من اصحاب البدع باسم الدين والامر ليس كذلك لان صاحب البدعه يمثل مبتدعا ولا يمكن ان يكون يعني هذا سنك طريقا كما ذكر نبع سلم وهو مزموم من حيث قول نبع سلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فينا ما ممكن تختلف الحديث فيبقى الطريق الذي تختاره في طلب العلم هنا هو الكتاب توفى العالم ذاته البدعة ومنه علم مش لقيت لك أي جماعة نعمين معذحين كتاب أي واحد بتعليك كتاب بتاع سر الأسرار وقال لك هل ألمه هل ألمه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمسوا بي علمك وعملوا احتياته كده قلت له ماذا علا غدا قلت له هل أمه والله إذا أدوك فيك مغلب لا تعرف إليه هو القيامة فإبقارك سر الأسرار سر الأسرار مكتب دين في الحرم كتاب تعبد ماسك له كتاب ثاني يعني واحد شيخ يجريك له الكتب دي ما هيو كتاب انت تجد من يقوم بتدريس يمثل شؤوف العالم وانظر الى الكتاب الذي يدرس بذلك معرفه الا يوفقك الله سبحانه وتعالى وكان قوله صلى الله عليه وسلم في خاتمه الحديث قال ومن تجمع قوم في بيت بيت الله دي اماكن العباده مجتمع قوم في بيت من بيوت الله ده تعبد اهي يجتمع يجتمعوا الناس ايوه يجتمعون في بي... في بيت الله على العباده على مذاكره كتاب وسنه اما يلمك عشان ترقصك في حلقه بتاع الذكر يا حمدان في نادي بيجتمعوا وبحتاج امشي جمعه امشي حمدان ليه جاي وامشي الزريبه وامشي وين ووين الى اماكن الترفيه بيتجمعوا يد بابا شيخهم كبير و مشوان زغرتن وعلم شغال وكشاكيش و ده اماكن بتاع وساميه ما تجمع قوم في بيت من بيت الله غير دين ايوه دين محله المسجد اذا كان ده تعرف لك دينه تتجمع ان ده يتجمع ما بيتجمعوا في المقابل الان المقابل في كل يوم جمعه يرتادها اهل البدع والضلال والاعطال من اصحاب المهن المختلفه بتاع النزلابئه واللقيمات والشاي والصعاليق بتاعه البنغو بغزين يتون لمشغله النساء ده كله بتلقى انت كمانك مع البلاء ديردين ما انت مع قوف بيت ام بث الله طبعا الدين ما كان المسجد أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار ومخالدون إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر هذه أماكن الدين ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كمان قال يتكون كتاب الله هل ملأسنا في بيوت بيجتمعوا جماعة لكن بيجروا البراق نفس المساجد الله تقول تمشي مسجد الله الختمية ولك هل مجتمعوا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ده تجريد القران يقول لك لا البراق اطلع بره اطلع بره شوف يقول لك البراق اطلع بره ده شغل بتاع مديح ساكت ده شغل بتاع براق بقى انت مالكنا البراق انت قاولك كتاب الله في امتى تدارس القران او السنه ده المال المطلوب في الشريعه اي خلاف خلاف ذلك يمثل بعدا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتمع قوم في بيت بيت الله يتلون كتاب الله ويدرسونه بينهم ده ده الهله كتاب وسنه على فهم السلف الصالح حفتهم الملائكة للا ما كان بتحفى الملائكة وبعدين قال ونزلت عليهم السكينة واضح وغشيتهم الرحمة واضح وذكرهم الله في من عندهم هؤلاء الناس الذين يتبعون في بيوت الله لمدارسة الكتاب والسنة الحلال والحرام في فقه الدين ذا هو المجلس المطلوب شرعا يباهي الله عز وجل الملائكه باصحاب هذه المجالس كباهم ثم ختم وسلم الحديث بقوله بمساله يعني قضيه في غايه الاهميه قال ومن ابطى به عمله لم يسر به نسبه اللي هو يوم القيامه طبعا في ميزان والعمل يغطي بك لما تثقل كفه السيئات اصلا بيثقل الميزان بالعمل الصالح ويخف الميزان بالعمل السيئ وبالتالي قال ومن اطاب به عمله لم يسع به نسبه ويوقع من ذلك ان كثيرين يعتمدون على النسب لان يثقل الميزان والحقيقه خلاف ذلك تماما يعني لو الله عز وجل وضع الحسنات بتاعتك يوم القيامه في كفه ولا والسيئات في كفه ولا بعدك ثقلت كفه السيئات محمد صلى الله عليه وسلم قال لك خلاص عملك ابقى بك بي. ابقى بك عمله الله ما بيتعلم يقول لك انت عملك بك بسيط عملك الصالح انت ادمنوه ادمنوه ادمنوه دي ما بينه وما عملوا في جماعه هيشيلوا ائمهم قدعهم ائمه التفوف على وجه التحديد واصحاب البذاء لانه يوهمك انه من من سلاله النبي عليه الصلاه والسلام يوهمك ساكت واحتمال انت تكون من سلاله النبي نقدر نظبطها شغل الهله اهو بقى العبيد ده بيطمنوا مرى ان نسب عبد الله بن عباس قال كذب النسبون عشان توصل ال... النسب بتاعك للنبي عليه الصلاه والسلام مساله دي كثيره والله إزا. احنا ما بنغلطك لا كلمه زي دي فيها نوع من المبالغه كما قال بن عباس فيها كذب كثير كذب النسبون عشان تصل لغايه الرسول وانت الان في القرن ال21 شغالين قوري الفلال والفلال يجي لك واحد السحات القاعد ها يقول لك انا انا طبعا الشيخ فلان. معناها للسلسلة سلسلة ما قطعة في راسا السلسلة بتاع جمح السلسلة يقول لك أنا فلان الشيخ الحفيان ودى الشيخ القرغان هذا حفيان ودى قرغان شو انت مستعب قرغان ومطفح وبعدين غاة استحيت وشغل أنا طويلة نبع سلم أنا أعمل أنا مالي ومالك قول وصلت نبع سلم في عمل صالح وانت بعدين عملك ذات الدينة وعشان ماتك وهي مساكل وتوهي من نفسك والله يزول ده من سلوات رسول الله ثلاثه ثولا يشيل عنك انت مالك ماله مالك وين قول من ثلاثه ثولا الرسول عز وجل حسم المساله دي عشان ما تضيع زمانك ساعه تبقى عاطل زمان يوم أن انزل علي قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين سوره الشعراء ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الايه قال لي انا معسلم وانذر عشيرتك الاقربين اللي هم اقرب الاقربين فذبح خاتم من لو ضبيحه ثم دعا وسواطن اطعاما عمل العزومه عمل الدعوه ودعاه لعشيرته ده كلام نبي صلى الله عليه وسلم وبعد قال لما اضام قام فيهم خطيبا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي انقذوا انقذكم من النار قال قريشنا وسلم يا بني عبد بنوف انقذوا انقذكم من النار يا بني عبد شمس انقذوا انقذكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا طيب انت الشباب بعد تقول له يا الرسول يا اخي قلت لك هيقول جده لا كلمه دول عاطي تاكد الرسول قال لك انا ما اديني بعدين ما عامل بدون عمل وده العمل بتاعه في النهايه لو بقى صالح لرقبه انت عملك وين قول ده جد الرسول غيبل الليل وي غيبل الليل ونص اثنين برضو انت جاي تقيم ولا لا ما بيدخلني بيدخلك في الجزازه ما تمر من يدخلك وين انت وقال لك كل رسمي ما كذب القرين ولا يدخلني قال لك ما بيحدخلك كله دول على النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دول شوف له عمل صالح تقعد تضيع زمانك مع ادارته كان من شويه قريته لو كان منهم والله ليت انه كان يعمل صالحا لكن دول مبتدعين يا اخي بين هات المطاف صاحب بدع دول بياكل حق قد معقول يغدب لك دين انت تزوره وتدفع 10000 10000 لما تزور الشيخ في زياره للشيخ مجامي احد داخل في اي مسجد الا تكون عاطل تلف بعيد بعيد لكن مخده الطريق صح اهي ومسجل عند الشيخ حيران اهي لازم في فكه تدفع ولا تكون داير تلف كده ساخت يعني عندها بتاكله طب ده موضوع ثاني ده بقول لك وانت فرت لكن تخوش الطريق اهي بتجئ محرابه الشيخ اهي لازم تزور الشيخ ما زرته ما ما احوار اخوي تزوره بعد داخل الفكه عندك حاجه كان في حاجه للشيخ زياره 10000 وتمشي وتجي ثاني لو مشيت ساكت صليت وجيت ثاني ومقابلك ثاني بعك الكلام ده <تصفيق> <تصفيق> كده يعني ما بخليك بعد ما اديت مسافه ثاني المقدم يقول لك طبعا ده كله ما تديهم الله بيغلف عليك لو مجرم كبير الواثق المفتاح وعلى نقص فقد افهم الحاصل انه الله قال فاذا نفق في السر فلا انساب بينهم يوم عيدهم ولا تسائلون فمن ثقلت موازينه ف اولئك هم المفلحون وما خففت موازينهم فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم نار وهم فيها كالحون الى اخر الايات التي ناقشت هذا الموضوع انت فاهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مريء منه يومئذ شأنه يغنيه فالتشلق عمل صالح ومضع زملك ورصوفية أو أصحاب البدع لأن القرآن حسم الموضوع بآية واحدة لو فهمه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بضل ذا من العبير انتهى شرح الحديث هلو صلى الله على محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم